اثنان، استمع إلى الجمل التالي وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور ثم اكتبها في دفترك واحد، أنا بحاجة إلى جوال جديد وسريع اثنان، جهاز الشحن والسماعة في العلبة ثلاثة، أريد أن أرسل رسالة قصيرة إلى أصدقائي أربعة، هل عندكم كفر الجوال وحماية شاشة؟ خمسة، لا تنشغل بالهاتف الجوال كثيرا ستة، أريد أيضاً باور بنكاً وعصا سيلفي